بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كذرت واذا الجبال سيرت واذا العشاره اضلت واذا الروح شحشرت واذا البحار سُجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْفِتَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَادِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْعَسُ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ان نغول قول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبيد